ما أنكم والله مولكم وهو العليم الحكيم. وإذا سووا النبي إلى بعض الزوال. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَانْ بَعْضٍ the world. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئا أي ذي ذم و وما Oh! ومريم ابنة عمران التي أحصنت فوجا فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا